يُوحى إلَيَّ أَنَّمَا إلَهُكُم إلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوِيلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ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 وَذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتي أو عن أوكرها قالت أتينا طائعين فقداهن سبع سماوات في يومين